داير سمحوا بالا اللهم الحلى و Fishin أسعى الانجي الله اكبر الله ان سبعايات ان ما قرن الليل لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله الله الله تذكر الله الله الله كل إنَّ وَتَذَنَّ لِكَثِيرِ السَّلاطِينَ وَأَنَا لَمْ نَسْعِي الله الله الله الله إن الأبرار يشربون من الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله. الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله. طغى بذائدا ظلم ما يكرم من تذل تميزك فرض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 وكفى بالله شهيدا وناصرا الله الله سبحان الله كان NO! I am not realizing my death I don't see why. Damn the lady. I got my name! <تشفق> <اله> انا اني في مكان <دياري> كده نزل عنك نزل عنك طب ايه سلام تام ربنا لا لا لا لا لا لا ايوه كده يعني احنا شغالين معلش ما في وقف واحد حتى على نا الله يعلمك آي نري يشرب يا رب منك ماذا فيه <تصفيق> تفيعه وقلوا مجيبا لو تقولوا ضمنتكم طنط ابو تو ليه ما جبتش هوا يا خال هو اهو هو كده كده تعب في حته دي يا ابراهيم Allah. Allah. يا رون الله الله الله الله. يُقُولَ الْمَنَاسِل. والله والله ویا خدا and never go. Yeah uh -huh. والله يا ابو محمد بالصلاه على انو پای مکل و جیدیل أنا من أين؟ أنا من أين؟ أنا من أين؟ أنا من أين؟ أنا من أين؟ أنا من أين؟ أنا من و ا ن د ر ي و ق و الله الله الله, الله وا لي وصلنا طعامه قربت وا <تصريكي> <هاي هو الأقود تصريكي> لا يرادن لا يرد لا الله إن لا يعلمكم لغز الله سلام تبایم کم یا لا. الله اكبر الله اكبر السلام وا خدا کرایه داده. ممنون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 الله أسمح الله أسمح الله الله الله آه BCE وجده بیفات بارنی تانوها نم Iz SEN اینکالا لا لا لا لا لا على اليرغلا <تصفيق> الله اكبر أنت عارف، عارف جدًا. والله عارف، عارف جدًا. والله عارف، عارف جدًا. والله عارف، عارف جدًا. والله عارف، عارف جدًا. والله عارف، اغنيله بس ایه هریشان يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام علي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جبيلة جبيلة يا ليل يا عين يا يا باود پیغا فرسا واه الله الله الله الله برای در يا حي يا حي يا حي الله عليك يا questa <laughs> orrore انظرم نار خير يا رب تحال يا بسم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد وحرق وحرق يا رب ارحم و اصبرني على جورك وقهرك و اغفر الله, الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر بسم الله ذو الرحيم نور الله اكبر الله أبو أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إسم الله الرحمن الرحيم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 <قلت> وأرض الشباب رجل مقاذا يا رجل يا عين يا عين مشهره صليب والربط عدداني كده حرام يا يا <قولون> <صحيف> It's been night long, و او جليلها سبحان الله قر يا موها السلام توجدك